أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم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 Bismillahi rdzodziliśmy się w tym momencie. Powiedziałam, że w min. Wszystkie prawa zastrzeżone są. Wszystkie prawa zastrzeżone są. Wszystkie prawa zastrzeżone Kul a'udhu bi nas malikina nas ilahina nas min sharril waswasil khannas الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أعوذ برب الناس ملك الناس min الناس من شر الوسواس الخناس الذي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 وما كان من المشركين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطع أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وابو لك بذنبي فاغفر لي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 Subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullaha wa atubu ilayh. Azkarus sabah.